ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا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 الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هدوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِلَّا أَن يُهْدَوا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بلهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر ثربا